ان عليه بقول في قرشياتهم حتى الشيء رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع فاذا كان اطعمهم بالطاير والغلب لن يحرمهم سبحانه وتعالى من غيره فهم قالوا ان نتبع لجمع البطق فينا فالدنيا هي سبب كل معصيه والهوى ومحبه المنصب ومخافه ذهاب المال هو سبب كل معصية وشرك وفساد في الأرض فالذي يدخل الكفر للسبب دنيا وكال وليس هذا من موانع الكفر التي يظنها بعضهم وهنا ندبه على كتاب موانع في التكفير للشيخ القرن فقد أخطأ خطأ عظيما عندما منع التكفير بسبب شهوة الدنيا عندما علق على قصة إحاطة بن أبي بلتعا وقال ان سبب عدم إلحاق الكفر بحاطر هو, هو من أجل تحصيل الدنيا لم يحرر أن عمل حاطر في نفسه كفر وصبب أن عمل حاطر في نفسه ليس كفراء ولذلك يحتمل الكفر وغيره ونفجح عدم احتمال الكفر أما أن يكون الفعل كفرا في ذاته ثم بعد ذلك يصرف عن الفائل بسبب أنه لم يريد الكفر إنما أراد الدنيا هذا لا يقول به يعني حالم من العلماء ولم يفت به واحد من الناس إنما هو خطأ من هذا المؤلف فالقول بأنه يجوز لنا أن ندخل الجيوش من لأن فيها المنافع الاقتصادية وفيها من التحصيلات من حصن وضمان الراتب وضمان الشرف الدنيوي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بإباني في غلم يفسد من حفص الرجل على المال ما في دينه فما لا يفسد حب الرجل للمال وحب الشرف وهذا هو السبب كل كفر فرعون لماذا لم يتبع موسى عليه الصلاة وجحدوا بها واسدقاتها لماذا جحدوا بها مخابة كيف يكون فرعون تابعا لموسى وكذا ما من كفر أبو جاهل أتظنونه أنه كفر في قلبه بتكذيبه لا وإنما كفر لأنه رأى أن في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ذهاب لملكه وسلطانه وزعامته العشيرة وذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فالقول بأن هو يجوز المرأة يكفر من أجل الدنيا هذا مخالص لإجمع ولذلك قال الشيخ السلام ابن عليه ورحمة الله إن الكفر بالإجمع إن الكفر لا يجوز لا للحاجة ولا للطرار الله سبحانه وتعالى لم يجوز لنا الكفر مع أنه الخلاف لكن لم يجوزه لنا إلا بسبب الإكرار أما للحاجة والإضطرار فلا يجوز فكيف كان للحاجة والإضطرار لا يجوز فكيف نجيزه من أجل مزيدي مال ومزيدي منصب ما ذئباني جائعان أرسل فيغان هذا حديث عظيم وارجعوا إلى شفش الإيمان ورجعوا الحمد بليله رحمه الله فقط شرح هذا شرحا طيبة ما ذئباني جائعان أرسل فيغان بأفسد بالحرص الرازل على المال والشرف على الشرف الدين أي هما يفسدان الدين أكثر حب الشرف وحب المال يفسدان دين من السادق ذئبين الجائعين إذا أرسل في قطير غنم إذا أصلت جائعين في غنم تعال لهما بعد ذقائق تجد أن ذئبين إنما يأكلان غنمة واحدة أو خروفا واحدة لكنهم لا يبقيان شعة الحية هكذا الدفع في الدنيا وهكذا يفعل حب الشرف يعني الرجل في الدنيا ما لا ياكل قطعه واحده والشرف يكفيه ان يكون محترما بين الناس لكنه لا يرضى الا بان يجمع الدنيا لاسنها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان ابن ادم واديا لتمنى ان يكون واديا ورنا اسمنا ابو فلا يقال انه يتبع الكفب للمناصب الدنيا ولا لشهواته ولا ل شيء الله فيك ما صحة قول من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاذى لمحمد المسلم عندما ذهب ليقتل كعب الأشرف أجاذى له الكفر وكذلك عندما أرجع للكفار عند صلح الحديبية بعض المسلمين كان يعلم أنهم تجري عليهم أحكام الكفر الحقيقة إن من يقول هذا لم يعرف طرق الاستباط لا يعرف طرق الفقه ولا مسار به ولا طريقة العلماء الفقه والاستباط هذا كلام يقوله العوام ويقوله أصحاب السمري والمجالس وأصحاب القصص قصص الملاحم ملاحم أبي زيد الهلال وإلا فالفقه بد من النظر إلى اللغة الخاص وخاصة عندما نتكلم ما هو مقرر في ديننا بأجلة الإضام أنه محرم فهل يجاز لمجرد هل يجاز هذا المحرم الذي قرته الشريعة بوصول الإضام يقال لأنه لا يجاز لمحمد المسلم ها كلام الله أزل يقول إلا من أكره فلم يجز ربنا سبحانه وتعالى لأحدنا يقول ربنا فكيف لأحد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمحمد بن أسلم أن يكفر من أجل أن يقتل كعب بن الأشرف فأين الانكرام والممة أجمعت يقوله جمتين مئة على عدم جواز القفر للحاجة ولا للإطهار لو اعتبرنا أن قتل كعب بن الأشرف حاجة أو ضرورة فكيف أجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر إذا لابد أن نرجع إلى النصر لنعرف ماذا قال محمد بن مسلم أقال الكفراء هل أمين له رسول الله بالكفر نرجع إلى الأنفاظ لنتبينها لأنها مناقضة لأصل من رسول الشريعة أقصد حرمة الكفر ومنع الكفر من أجل الحادث والإفتراض هذا محرم ورجعنا إلى هذا يعني بلا شك أنهم من يقولوا هذا القول غريب في جهله والله لما وقع على سمي أن أحداً يقوله يعني كما يقال قف شعر بدني يجر أن يقوله أحد من الناس هذا ما يقوله طالباً ولم يقوله أحد من الهلماء ويكفي أن يكون في انحرافها أنه لم يتشفوا الهلماء من قبل حتى اكتشفوا أصبار هذه الهلماء ولذلك أنا أقرأ لكم ماذا قال محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذا كتاب أنا لا أحب أن أقرأ من كتب الحواديث ولا القفص لا بد أن نرجع إلى النص ولا بد أن نرجع في النص إلى الكتب المسندة هذا كتاب دلال النبوة للإمام البيهقي وهي وهي طبعا موجودة في كثير من الكتب رواها الإمام البخاري في الصحيحة من طريق علي بن مديني علي الله وآخر لها الإمام المخيم وكذلك والإمام البخاري قطع الحديث كعادته علي رحمة الله وفي مخرجها أبو جود وجماعة ولكن يكفي أن أقرأ لكم هذا من الكتب التي لكتبها والإمام حتى هنا الإمام البيقي عليه ورحمة الله ذكر أنه هو أخذ الحديث من طريق المصاري عليه ورحمة الله هنا أنظه لا قال لهم ما هي الفضلة ورد لهم ما جاء بكم فقالوا جاءت بنا إليك حاجة قال فليدنوا إلي بعضكم فليحدثني بها فدنا إليه بعضهم فقال جئناك لنبيعك أدراعا جئناك لنبيعك أدراعا لنا لنستنفق أثمانها فقال والله لئن فعلتم ما شاء الكلام ولا الكفر اللي جئنا لنبيعك أدراعا لنستنفق منها ليستفق منها فصلت في حديث سيأتي فقال لهم كامل أشرف والله إلا إن فعلتم ذلك حتى وصل بكم الجهد والتعب أن تبيعوا سيوفكم وأدرعكم وهذا لا يفعل العربي إلا عند بلوغ الجهد والمشقة أن يبيع سيفهم فقال والله لا إن فعلتم ذلك لقد جهدتم أي فقارتم وتعتم فقارتم وتعتم قد فقرتم وتعبتم فقرتم وتعبتم قد نزل بكم هذا رجل هذا كلام قد جهدتم قد نزل بكم هذا رجل فوعدهم أن يأتوه عشان حين يهدي الناس حين اتقلوا رجل عنهم فإن القفو فيها فعالوا إلى لغ آخر يشرح لنا مع التقلل فأتاه محمد بن مسلم فقال إن هذا الرجل في شرحه في قوله إننا إن نريد أن نبيع أدراعه فلماذا فقال إن هذا محمد بن مسلم إن هذا الرجل نعم هذه كلمة لكن ليس مكفرة أن يقول رجل يعني رجل إلا إذا قيلت على سبيل الاحتقاء ولم يقول أن على سبيل الاحتقاء إنما قالها على قبيل لماذا الحيلة على قبيل المعارض فهو يقصد الرجل وهو رجل لم يكتب وذاك فهمها التقليل من شأنه. لم يريد التقليل ولكن فهمها لا أقر على ولكن هو لم يقل باطلا لم يقل إن هذا الكذاب نعوه بالله ما قال إن, إن هذا الكذاب إن هذا المدعي لم يقل هذا لأن هذه الكلمة لا تحتمله ولا التكذيب لكن هذه الكلمة هو يقول صدقا والآخر يصهمها على أنها تنزيل من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الرجل قد عن إنه أن هذا الرجل قد سألنا صدق ماذا يسألنا المال هذا الرجل قد سألنا صدق وإنه قد عنانا عنانا يعني أعنتنا أفقرنا أصابنا بالجهد وهذا حق فإن رسول الله قد أتعلم أخرج بساتينهم تنظر ما زال يصدر أنه يعني حتى كعب من الأشراف علم أنه جاء ليطلب المال من أجل أن وليس ليحروج منه وليس ليحروج منه ولا ليقاتله ولا ليعادي وإنما جاء ليطلب مال من أجل أن يوطيه إلى النبي صدر قال وأيضا لتملنه قال إن قال محمد مسلم إن قد إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حتى, حَتَّى نَنْظُرَ أَيَّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَاهُ فَنَا قَلَ إِرْهَنُونِ نِسَاءَكُمْ إِلَاهُ فقول واضح والقصة الثانية التي أريد أن أذكرها لأن بعضهم يستشهدوا فيها قصة خالد قصة عبد الله بن أنيس في قتله لخادم السكان البزني ما عليها من كلام في سندها ولكن مع ذلك هذه التي يستشهدون بها وهذا السيرة النبوية لابن هشام قد يقول قال أنت لا تحبوا إلا الكتب المسندة والسيرة النبوية لابن هشام ليس مسندة لكن هذا الحديث المسند من طريق المحمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديد محمد بن إسحاق معروف أنه مدلس لكنه صرح هنا بالتحديد قال ابن الله محمد بن جعفر بن خلبيان <تصفح> وقد صرح بالتحجيل <تصفح> ما لقى لما ذهب إليه لما ذهب إليه عبد بن منيس لخاذ مختل هذري وأراد يجمع العرب قال <تصفح> فأقبلت نحوه يقول يهدف عبد الله بن منيس الله فأقبلت نحوه وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه التي استدلت بها أهل الفقه في صلاة المسايف أنه يصلي وهو يسايف فقلت لكم ما في الحديث من كلام على سنده بأن فيه, بأن فيه ردلا لم يرتق لي بالحباه قال وخشيت أن تكون بني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أمي برأسي فلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك ذلك فجاءك لذلك الرجل فهم جاءك لذلك أي لماذا من أجل أن تنصرني عليه وهو جاه لذلك جاه من أجل أن يعالجه من هذا الكفر الذي وقع فيه لا منالام لذلك لا بالتعليل لأي شيء هل لتنصره على جمعه أم لتخذل جمعه بأن تقتله فإذا الكفر هذا ما يقوله هو عالم الحقيقة أني أقول لكم شيئا أنا عندما أصاب بمثل هذه الأسئلة لا أتصور أنا ربما يقولها فمجرد أن يتصور المسلم حقيقة القول يتفي لرده قبل أن نرجع إلى النصوص قبل أن نرجع إلىه ينبغي أن نردها ثورا ولا نقبلها لأنها مناقضة لقوائد الدين ولأصول المستقرة أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي للمسلمين يختموا للمشركين فهذا باطل إذا قصد القائل أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجري أحكام الكفار على المسلمين وأن يتحاكم أهل الإسلام إليها هذا لا يقول مسلم أما إن قصد أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم مقابل نصرة الإسلام ومقابل أن يفرغ للدعوة أن يبقى أهل الإسلام يمتحنون وأن يحضروا في الامتحاق في البلد في قريش فدعم هذا صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بأمر الله له أن يبقى أهل الإسلام في مكة ويمتحنوا ويصدروا ويبقوا في الدعوة ومحنين الكفر لقريش ولدينها ويرنون ذلك ولا يدخلون في دينهم ولا في طوائفهم ولا يأخذون عبادتهم ولكن يصدروا على هذا مقابل ماذا؟ مقابل مصالح الإسلام هذا هذا قول لأهل الأهل قول الثاني أن جماعة من أهل الأهل قالوا هذا ليس لأهل بعد رسول الله إن بعض الأهل قالوا هذه خاصة لرسول الله لماذا؟ قال لما أعلم الله رسوله من نتائجه ونجا قال كان يستدل عمر رضي الله تعالى عنه مضب ولم يره مما يوافق قوائل الشريعة فماذا كان يستدل عليه رسول الله لقوله إني رسول الله وليضيعني الله يعني يقول هذا أمر الله فلما الله عز وجل من ذلك من الصحيصة فلا يجوز لأحد بعده لمن يقول هذا القول وهو لا يجوز لمسلم أن يصالح الكفار لا يجوز أن يصالح الكفار على قتل رجل مسلم واحد كيف يقال كذا مثل كما قلت لكم هذا الفقه الذي يزعمون ويشتغلون به أشبه بطرائق الاستنباط من الحكاية ومن القصص الخيالية ومن الملاحظ الشعبية والأساطير الباطلة نعم بارك الله فيك واجزاكم الله خير واجزاكم الله خير ومبارك الله فيكم واشتراكم شايف أن بعض الناس يقول أنه يجيب للحركة الإسلامية أن تصالح الدول الأوروبا في مقاتلة أمريكا استدلا بحديث مصالحة الروم فما يتقودون في ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث المستدل به حديثه إخبار عن أحداث تحصل قبل يوم القيام في قوله صلى الله عليه وسلم تصالحون عبوانا صلحا آمنا فتأخذون قوما من ورائكم وورائكم فتغلوانا وتغنموا وهذا الحديث كما ترون إخبار ولا يجوز للأخبار أن تشتق منها الأحكام إلا إذا علمنا أن المرادة في هذا الخبار هو العقل فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأجبرَ النهار منها هنا وأشارَ الى أجهة المغرب الأولا أشارَ الى أجهة المشرف إذا أقبل الليل منها هنا اي من الشَّق وأجبر الليل منها هنا اي من جهة الغر فقد أفطرَ خبر كما ترون الصغيرة هي خبر فقد أفطرَ الصائب قل'ي centsار ولكن علم أن المرادة بهذا الخبر هو الحق بل إن من من قويات صيغ الأمر أن يلد بصيغة الخبر لكن هذا لا يدري كيف يحتاج به وهو خبر تصالحونه على الجواز وعلى الحقر الشعائي فلا ليس الرهوج في الحقيقه هذا الحديث والاستدلال به على هذه الطريقه ليس الرهوج يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نها عن الحلف وقال لا حلف في الاسلام فانا من جهه الحلف فلا يجوز للمسلمين ان يحالفوا المشركين في حلف في الرحلات العسكريه ثانيا التحالف مع المشركين منهي عنه في هذا الحديث الذي قلته لا حلف في الإسلام وفي قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بمشرك وهذا هو الصواب أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين لا يجوز الاستعانة بالمشركين في قتال المسلمين للمشركين أني لا أستعينه من المشركين وأرد النبي صلى الله عليه وسلم من جاء من المشركين ليقاتل معه ودعو أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف اليهود من أجل أن يقاتلوا معه المشركين فهذا مأخوذ من الصحيفة النبوية المدنية عندما قلب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعقد صلحا وعقدا مع اليهود وهذه الصحيفة ما عليها من الكلام من جهة السنة إلا أن هذا الحلف محمول على جهال الدفع الذي قال فيه شيخ الإسلام وجهال الدفع لا شرط فنحنون على أنه لو غزيت المدينة لو غزاها الناس فحين إذن يدافع أهلها عنها سواء كان هذا الرجل من آلهة من المسلمين أو من المشركين فهذا جهاد الدرس أما جهاد الطلب فهذا لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا به بالمشركين أن يستعينوا بالمشركين على المشركين للحديثين الذين فكرناهما وأما قولهم صلى الله عليه وسلم تصالحون الروح فتغزون قوما من ورائكم وورائهم فهذا كما قلت لكم خبر وابنه حجر عليه ورحمة الله لما جاء إلى حديث يوم القيامة أو علامات الساعة ليوم القيامة وترى الحفاة الوراة رعا الشاي تطاولون في البنيا ظن بعضها لأن هذا لأنه فيه إخبار عن علامات القيامة فلذلك لا يجوز المسلمين أن يفعل البنيان وهذا غير الصحيح هذا غير الصحيح فلا يستدل به على عدم جواز رفع هذا خبر كذلك يستدل بعضهم على عدم جواز التعلم لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية هذا خبر لا يستدل به على وذلك الاخبار لا تشتق من الأحكام إلا إذا علم أن المراد بهذا الخبر هو الحكم وأما هذه فليست من بابتها كما يقولون هذا الأمر الأول الأمر الثاني إن الحركة الإسلامية هذا إنجاز الحديث فروان يجوز للإمام الممكة الذي له القوة وله السلطة وبذلك تكون المعادلة متساردة في قوة هذا وقوة هذا أي أن إماما ممكنا يصالح الروم ويقاتل قرما ودرهم فهو إمام ممكن وبذلك جاء في الحديث فتغنبون وتغنمون فيقوم ربهم من الروم ويقول غلب الصليب فيقوم عليه رجل من المسلمين فيقتله ف يتدافعوا وجوههم الى المسلمين واجتمعون تحت 80 الرايه اي رايه تحت كل رايه 80 الف فيقشوا المسلمون فيقولوا قوموا لجماعه من المسلمين خلوا بيننا وبين الذين قتلوا ابنائنا واسبوا النساء فاضحوا الى ان الحرب كانت بينهم قبل هذا الصلح ولكن ما اريده ان تمام الحديث فيقاتلوا فتغلبونهم فاذا كان اهل الاسلام قوة اذا تحالفوا فيتحالف القوي مع القوي على ما تقدم وما هذه التي يقاتلها الحركة الاسلامية اليوم تريد أن تتحالف مع دوله فأي قوة فيها معنى هذا التحالف وإن أخذ اسمه لكن حقيقته مغيبة بمعنى أن هذا ليس من التحالف في شيء هذا في الحقيقة من دخول, من دخول المسلمين جنودا تحت راية النصار لضعفهم ولأن هذه الدول ممكنة وقوية والحركات الإسلامية ضعيفة الشفاء يدخلون في طاعتهم ويستخدمون لغاياتهم لا لغايات المسلمين وهذا ملاحظ في هذا العصر ان التحالفات التي تقوم بين المسلمين وبين المشركين بين المسلمين وبين المرتدين هي تحالفات انتجت الكثيرا من الشور وليس لهم دليل هذا الذي يريد أن ينبه عليه وكل أدلة أصحاب التحالفات مانقوضة مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أدرعا وسلاحا من صفوان اجن أمية ليقاتل آه أهل الطائف هذا حديثهم لا يقول المحازم عليه ورحمة الله في المحال لهذا ولا يستحق الرج عليه والصواب أن الحديث أن الحديث الصحيح هو يعلى ابن أمية وهو صحابي وليس صفوان ابن أمية أو يعلى ابن صفوان ابن أمية وليس هو ابن صفوان وهذا صحابي كما ترجم له ابن حجر في الإصابة صحابي قديم الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض من هذا الصحابي قديم الإسلام اقترض منه أجرعا وأسلح ولذلك أخطأ الشيخ ناصر كما في السلسلة الصحيحة كما في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني بتصحيح الحديث صفوان بن أمية أخطأ في تصحيح هذا الحديث والصواب ما قاله ابن حزم عليه الله إن هذا الحديث لا يستحق الرق لضعفه ولنكارته ولمخالفة في الحديث الصحيح الذي ذكرته من أن الصحابي الذي اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه قديم وليس هو صفوان بن لما كان مشركا في مكة بعد فتح مكة أجد أدلتهم كلها منقوضة محالفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لليهود لأن نراجع السنة أو محالفة النبي صلى الله عليه وسلم لخزاع هذا دخول خزاع في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخضاعه للمسلم وفي المشرك ده صحيح وان لم يرد هذا اللم في صحيح البخاري فإن الحديث في مسند احمد اجود من الحديث في صحيح البخاري كما قال ابن تيميه عليه رحمه الله من هذه السنه لان شيخ احمد اعلى واوثق وامل من الشيخ الذي يحتج به ابن البخاري ولم لا يعني هذا أن ما في البخاري منقوض بل إن ما في لا يعني أن ما في البخاري منقوضة بل هذا وليس ما في أحمد وخارقه بل فيه زيادة كانت خزاعة عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم ومشركهم فهذا اللفظ مسلمهم ومشركهم ورد في مسجد أحمد هو لفظ صحيح فمسلمهم ومشركهم ودخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل في حلفه فكانوا تبعا له الأمر الآخر ودخلوا في حلف المصالحة وليس في حلف القتاب وأما أن خزاعة كما ورد في الصحيح كانت ممن شارك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح نكة فحين إليم كانت خزاعة من أهل الإسلام وكان أمراؤها قد أسلم هذا من المهم بما كان أن ننبه عليه ونصد ذلك يطول ولكننا ننبه على أن هذه الأحلاف التي تقوم بينما يبقى ذلك الحركة الإسلامية وبعدها الدول هذه مع خطأ تسميتها بالأحلاف والمعاهدات فهي في الحقيقة الدخول في الجندية مع هذه الدول فلا يجوزوا القول عليها بالأحلاج ولا بالمعاهدات هذا دخول الجماعات المسلمة جنودا في صف الطارود فلا يبني ان يقول بها حال وقد بينا بعض احتجاجاتهم والله سبحانه وتعالى الموفق نعم بارك الله فيك ويشهدكم واخرين نودى ان نطرح عليكم بعد الأسئلة الفقهية فهل مننا نعم؟ تفضل بسم الله لهم شيخنا طاضل همك كان نوع من البيع وهي او شراء السيارات منها عن طريق يعني المؤسسات طبعا الكفر كبيع السيارة يعني اذا نقدا في سمن معين ومؤجلا على حسب السنة تقطيع, تقطيع الربع ولكن نحن نسموه مثل باع المؤجل ولكن مع هذا كل يتضمن كذلك الشرط الجذاء يعني إذا تخلف عن شهر أو شهرين إما يأخذ منه السيارة أو عن ما يدفع الجزائي حقيقة هذا هو بيع الأجل هو الذي يسمى في هذا الوقت بيع التقصد فهذا البيع وهو أن يبيع البيع ويشتري المشتري السلعة نقدا بثمانة او ان يشتريها او يبيعها البائع بثمن الاقصى او يبيعها بثمن النقده وثمن اقل او ان يبيعها بثمن الاقصى اذا باعها بالتقسيط هذه الممارسات يقوم بها تقوم بها مؤسسات البنكية او المؤسسات التجارية التي تقوم على المربح وتقوم بها تقليدا لا تقوم بها بعض المؤسسات ربوية من أجل استجلال المسلمين لهذا البلاد هذا البيع في أصله قبل أن نتحدث عن ما يدخل فيه من محاذرة الشرية تبطله لكننا نتحدث عن أصله إذا قال لك ألا أبئك هذه نقداً بكذا وأبئك إياها تقصيطاً أو نسيئة أو تأجيلاً إلى كذا فهذا البلع على خلاف بين أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سماك بن حارم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بلعتين في بلع. ثم قال فلا هو مقصر هما أول جبل فيرى جمهور أهل منهم الأئمة الأربعة واتبعهم بعض المحققين كابن القيم في شرحه على مختصر أبي داود ومعهم جماعة من المعاصرين على حيل هذا البدء وأنه ضيء ويرى بعض التابعين كسماك ابن حاربرا والحديث وبعض أهل من المعاصرية والشيخ الألباني رحمه الله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالة له في بيئة ناسية على ان هذا البيئة حرى نعم هناك رسالة ذلك نبيه للشيخ صدعاني صاحب خبر السلام على حل هذا البيئة ولكن لا من أعطي الحديث لناقشه المسألة من باب آخر ولكن الذي يعنيناه أن نقول إن هذا البيع على الصحيح جائز بشرط أن يكون بيعا وأن يقوم المجلس كما قال الإمام مالك أن ينفض المجلس على أحد السعرين هذا هو الشرط <تصفيق> أن يقول له هذه السلعة أبيعك إياها دينارا المقدم بدينار مقدمة وأبيرت إياها خمسة دمانيرة واربعة دلانير فيقول له قبلت وأن يعين ماذا قبل أهل السرين النقد أم النسية أو الأجل أو التقصير النقد أو النسية وأن لا يتضمن العقد شرطا رباوية بمعنى لا اعلم في هذه البلاد الاوروبية هنا عقدا في هديد عقدا في هديد ليس فيه شرطا رباوية لا بد من الشرطا الرباوية بمعنى اني اقول انا, انا انت تسد هذه ثمان هذه البضاعة لكن لو ان ال المشتري تخلف لو المشتري تخلف على السداد في عد الشهور فهم يرفعون نثبة الربع وهذا ربع بلعشة لا في ذلك هذا هو ربع بلعشة. الذي هو ربع جاهلية الذي كان يقال فيه زد وأربي زدني في المدة أربيك وأزدك في الماء وهذا هو الجاهدية الذي حرامه الله عز وجل وهو حر بعض التي تنتسم الإسلام في هذه لا تضع هذا الشرط لعلمها بحرمته لكنها تضع شرطا جزائيا تقول إذا تخلفت فأضع عليك الشرط وجازيك لهذا التخلف ويقال وإن حمل معنى الشرط الجزائي ولكنه في الحقيقة هو عين غيبة لأن الله عز وجل يقول فنظرة إلى ميسا فأي دين من الديوه زاد على المدين بعض المن لتأخذه هذا هو غيبة تسمى ما تسمى هذا المعنى أو هذا ال هذا المال وذلك لا يجوز للمسلمين أن يتعامل بهذا العقد إذا كان فيه شرطة ضبوية أو إذا كان فيه زيادة مال أي زيادة مال في شرط زيادة مال بسبب تخلفه أو بسبب تقع وصير عن السلام إنما هي الطرق الشرعية استخداد الأموال إذا أراد أن يكون أو أن يقصر الدائن في سداد الدائن لصاحبه لأن يتخلف المدين عن سداد الدائن إلى الدائن. هذا هو الذي أعتقده مع أن هذه البيوة في بلادنا لها, لها مرابحة فيها من المحضورات الشرعية من جراع عملية بمعنى انهم يبيعون هما هم لا يملكون والنبي صلى الله عليه وسلم عن بيئ ما لا يملك الرجل يقال يقولون له اذهب فيبيعون هذه البضاعة له قبل ان تنخر في دمته والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لمحة ما لم يضمن هذا الحديث الذي قال عنه ابن قيم عليه ورحمة الله قال وعليه مدار اصول البيوط قال صلى الله عليه وسلم ولا رمحة ما لم يضمن وهي التي يقال, يقال فيها الغرم بالغرم بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يربح من مال شراء حتى يكون له هو الضامن ما لو هلك لو هلك من ضامنه من ضامنه عند الهلكة هو الذي يربح نتاجه في حوزته فليل قال ولا رمحة ما لم يضمن لا يجوز الى ان يربح ربحا ما لم يكن ضامنا لخسارته ما لو خسر او لعلكة ما لو خلق لا يلقى الى الشجار من يقولون لك ان تشتري هذه السيارة فيلهبون ويميرونك حتى يضمنوا شراعك لها وبعد ذلك هم يشترونها فلا تدخل في دمتهم فهذا الضغط الشيء الثاني يوجيبون عليك التامين حتى الـ الـ الشركات المنوك الإسلامية يوجيبون على الشريطة التأمين الشامل والحقيقة أن التامين كما تعلمون هو الحرام وإذا جاز للضرورة مع أن السيارة حاجية في الحقيقة لكن عمت والفقهاء قالوا إن الحاجية إذا عمت تنزل نزلت الضروريات فلما عمد جاء للناس أن يؤمنوا ولكن الضرورة تقدر بقدرها معانا أن ما هو أكثر شروط التأمين يفعلها المسلم أم يعني أن يجبروا على التأمين الشامل فهذا حراق ويجرز وهكذا فربما يكون العقد صحيحا ولكن تلحقهم من الشروط الباطلة ما تجعله فاسدا أو باطلا وقال يقوم العقل في أصله فاسد وأما هذا وهو البيع التقصيد فالصراب أن أصله حلال خلافا لبعض أهل ولكن قد تلحقه بعض الشرور الفاسدة كما لكرت لكم هذا هو البيع نعم, نعم. شيخا هم يحتاجون حتى في المؤسسات في بلادنا فإنشاء البناء وغير ذلك يقولون إذا لم يضعوا هذا الشرط لجفاء كثير من الناس يتخلف ويتوقف عملهم او غير ذلك يعني يصير من ضرر على البيع أساس الدين يا الشيخي نقطة مهمة جدا هؤلاء جاء بدين الله عز وجل ما بين الدين والبيع لو أن رجلا هذه نقطة مهمة أرجو ليقراني أن يفهموا لو أن رجلا باع رجلا مالا الذهب بالذهب قال له هذه خمسين غرام ذهب خمسين دينار ذهب بيعا بعتك هذه خمسين دينار ذهب فمن واجب على الآخر أن يعطيه خمسين في نفس اللحظة لقوله صلى الله عليه وسلم والذهب بالذهب هاءا لبيع المال الشرق الأول التساوي والشغل الثالث تقاضي يعني في نفس اللحظة قال الفقهاء تطبيقا لهذا الحديث لو أن الرجل قال يا أخي اشتريت منك الخمسين دينا ولكن انتظرني حتى أدخل البيت فأحضر خمسين أي دراهن فحينئذ صار ربوية وهذا هو ربا الفضل الذي حظمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المذكورات الستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمرح بالمرح. هذه الأصناف الستة التي أجمع أهل الملة على دخول ربا الفضل فيها وخدمه فيما سواها وأما ربا نسيها فأجمعت الأمة على أنه يدخل في كل شيء فما هو الفرق بين البيأ وبين الدايد مع أنك في الدايد يوطيه الخمسين ويردها إليك بعد سنة أو بعد سنتين فانتقض شرط من شروط البيع الجائز لهذه الأموال الضباوية وهو التأجير لماذا؟ ما الفعل؟ أنتم ترون أنه لو قال بيتك هذا المال هذه في الدراهم فيجب أن يؤدي إليه الدراهم مساوية لها في نفس الجلسة لكن الديون لا. انت تعطيه المال وهو يرده ان انت المال او اقيمته فما الفرق الفرق لان الدين يقوم على المسامحة والبيوت تقوم على المحاقة فلما كان الدين لا يراد منه الا تفريج هم وقربة المدين وهو قائم على الفضل حينئذ جاء تراجع هذا الشرط وأما البيوان فليس الكمال قام على المحاققة على مفاصل الحقوق حينئذ اشترط لهالشارع وهذه الشرط فهذا البيت أنت بيته وهذه السيارة بينا فهذا البيت يقوم على المسامحة فكيف يلحق به هذا الشرط الززائي لأن هذا أنت بيته بيها فلا يجوز هذا, هذا الله عزنا طالفنا ضيوة إلى مصر ودعوه أن هذا ضيع عليها هو لأن يقولون إن بعضهم في الدواليم ومن أجرى مجرى في جواز الربا وأعمال البنوك قالوا إن الربا في الجاهلية هو ربا استهلاكي وهذا الربا اليوم انما هو ربا تنمى هذا يعطي يعني يقولون ان الرجل كان يأخذ ربا من أجل أن يأكله مضطار للمال ليأكله وأما اليوم لا فالذي يأخذ الربا يأخذ ويستثمره فالبينك من حقه أو من الدائن كان من كان في من البينك أو غيره من حقه أن يأخذ جزء من الأرباح التي يحصلها على المدين هذا من أبضلات المكان ولا يتكلف رد عليه فالربا حكث الجاهلية إنما هو ربا تنمو بمعنى إنك إن الدائن إن المدين كان يأخذ المال ويتاجر فيه لا وواجب بعض الآثاري في هذا هذا من التلاعب الله عز الله قال فهو مبغة إلا بيسار هذا هو الواجب في معنى الدين لأنه يقوم على مسامح فإذا أجبرنا أنه إذا لم يرد هذا المال في كذا وكذا لا بد أن تدفع الزيادة هذه الزيادة ربا سموها ما شئتم إنما وخرج هذا العقد عن معنى البين الذي يقوم على المسألة أدعو الله الدول بارك الله فيك شيخ شيخ لم يكن وقفي قولك اختلف العلماء عن الأصنف غير الأصنف السدة فما هو الراجح الذي ترونه هذه المسألة من عضائم الأمور وحار فيها كبار الأمة وحتى القيم عليه رحمة الله يعني قلنا ذكر أن أقوى لكل أحد من الأئمة هي كالجبال لا يستطيع لها ردان ولا يستطيع لها قبولا ونعود للآخر ولذلك نحن نترك للمسألة فالظاهرية وطولنا لأمام أحمد أن الأصناف فقط في هذه فقط المذكور ورؤلهم من جعل الظاهر في الظاهر فيا ايها في, في كل ناقل من مجال الارصنا في الاربعاء تكون كثير ومطوعا لا تذكر فالمساله عظيمه وكبيره وربما لا نصل الاقوال فيها لأقوال الى اثنين قوله العلمنا نصايل في 10 قوله اذا عشر 10 قوله هل الا تتعدى الله وهي مساله ما قلت لك معقوله معقوله وماذا تتعلم عن شيء لا وجود له إلا القليل في عصرنا الدهب بالذهب وفضر بالفضر <تصفيق> شيء لا وجود له إلا القليل في عصرنا الدهب بالذهب والفضر بالفضر والبر بالبر ومن الذي يترين أن يجري بالفر بمعنى في تلك الجنس أن يقول له أعطيك خمسين مكيال من القمح وتعطيك خمسين مكيال من القمح في هذه اللحظة لما لا يقومون بها ومن هنا قال شخصا من تيمية في كتابه يالنبيه فتاةه أشبر ولكن طبعا بتحقيق الجديد وزيادة السرعية المشكلة أشكل على كثير من أهل العلم قال هذا الربا لا يفعله الناس إلا توصلا إلى ربا النسية لأنه هو للنسية والرجالي يزدني يزد وأب يرزدني واب, وأب فهذا الذي يعني الله تعالى كما ليس المقام مقام ترجيع بخطورة النسلة وإلى رجحتنا بدن الذكر لا جدا والمقام ليس مقام هذا نعم مبارك الله فيك شيخنا ما حدث من بائع مثلا السيارة عندما يأتي زبون لها مثلا يدفع له الرعبون مئة دولار ولذلك سيشترط عليه الباع اذا لم تأتي بعد الشاعتين أو, او بالغد او كذا فالماله لي ايه هذا بين العربون وهذا بين البيع مختلف في بين اهل الان فكثير منها لان نرون ويرى بعض الان تلحناه بلا حرمتها ويحتجون بحديث كل واحد من الفريقين يحتج بحديث ولكن الأحاديث المحتجة بها في هذا الباب كلها ضعيف تقوينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي العرب فهذا ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم أجازة بأي العرب كذلك هذا ضعيف فهذا الحديث لا يحتج بها ولكن يرجع على الباب إلى القواعد والأسود فأن هذا جائز أن لا أصاب جوازه بسر ليس على الإطلاق لأنه أن رجل قال لآخر نعم ايه استويت لي سياره منقوله عشان كنت حتى احضر على كلمه فهذا قد تم العقد تم المعقده ده صح تقصد بمعنى الباء قال له انا سأشتريها وهذا ضمان اني سأشتريها فهذا العقد ولذلك الاصل فيه الحرمة ولكن لما كان هذا العقد بصورته يجبه ضررا على الباع بوصده وابقائه عنده بعلاقة ما بين المشتري وبين هذه السلعة فهذا يجوز بإلى بشرط ما لو جرى هذا العقد ضارا على الباية معنى أنه نزل بضع في يوم ويومين وجاء المشترون خلال يوم ويومين ورفض يبيعه هذه البضاعة بسبب ربط هذه البضاعة بفلاء بقليم لا أقول من بعقد أو بشي من العقد فحين إذا انجاز المرء أن يأكل إذا جر الضرر لنزلت المطاعة إذا نزلت سعرها إذا جر عليه هلك فهو ضرر فإذن لو أن من المال المقدار ما جر عليه لأعقد بينهما بهذا الجزم لما إذا لم يجر عليه الضرر شبهة المنح قائمة ولا يرضو عليه المال نعم ولكن هل ترون من الأفضل أن يقول للباعة يعني ما هي, هي نزالت هون إذا جاء آخر يشتريها وإذا سبقتهم اشتريتها هذا إذا تم هذا فلا ضرور إذا بالعربون لا الله فيك إذا قال هكذا هو الأفضل والأسلام ولا ضرورة العربون فهذا خروض من الخلاف الخروض من الخلاف بين العلم المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها هذا هو المتوجه في ديننا دارك الله فيك هناك بيع يعني اخر وهو يقول مثلا يعني محلت طبع اشياء بيع لمدة ستة اشهر دون ريلا ولكن في هذا البيع شرط اذا دخلت مستاخرات عن ستة اشهر او شيء واني العبرة بالعقود عند كتابتها لا ما يحصل فيها ويترتب عليها يعني انت تبطر عقدا فالإبرة بما توقع علينا الإبرة بما تتم الصفقة عليك التوقيع هو الصفقة النفس لن يوقعون على العقد ولا يقبلون فقط الكلام يوقعون ترى كان أهل الجاهلية في بيوههم لا يرضون إلا تصفق ومن هنا سمي العهد صفقة لأن العرض الجاهلية كانوا حين البير لابد أن يضرب أحدهم يدهب يد الآخر يصفقهم تسمى على الرسميه الرهون صفق لكن العقد في ديننا هو الايجاب والقبول فان عن رضا المتبايعين ما جن هذا اقول على هامش وعلى المساله التي ذكرتها اذا لو خيرنا فالعمره بما تم عليه العقد لا بما تعمل بمعنى لو أن أردوا عقد عقدا رباوية وإنما أراد أن أحدهم أن لا ينفذ هذا أن سواء البايع أراد أن يأخذ منه الربا وإنما فقط العقد هذا في الحقيقة لا يقول بحله أحد من هلاب والقول بحله غلط على دين الله عز وجل لأن العقد حرام سواء نفذ هذا العقد أو لم ينفذ كمن تعاقذ على إجراء على الزلم وبعد ذلك لم ينفذ فقد أجرى ما في هذا العقد فالنظر إلى العقود حين صياغتها وحين الانتمام الاتفاق عليها فهذا ينشى كثيرا يقول أنت إذا رجدت إلينا المال في مدة كذا فلا زيادة. ولكن إذا لم ترده في هذا الوقت فهناك الزيادة وقرر هذا المشتري آل يرد المال خلال هذا الوقت المسموح في بعدم الزيادة هل آثم أرد النعم؟ آثم بماذا؟ بكتابته وظهر إلى قريص الوصل لعنى الله آكل غيره وموكله وكاذبه وشغيله الكاتب الكلبه وعلى إلا متعزق العقد عند الكتابة وهو الحكمة فيلأ وجد هذا الشرط بل على الحكمة وللأسف فإن عامة البيوط في هذه البلاد الاوروبية وما شباه في الديون لا بد من وجود هذا الشرع وكذلك هذه العقد باطلة غير جائزة فمن كان معه المال فلا يجب ان يشتري هذه البيوة كان مضطرا وحين لله دان يستفتين العلماء نعم نعلم ان هذا المكان يعني ليس مكان تفصيل ولكن نود منك ان تبين لنا حكم التأمين طبعا مع وجود يعني كما يقول البعض وجود الضرر على ممكن اذا انسان عنده مكان تجاري او غير ذلك فيجب ان يؤمن حتى العمال يعني, يعني يقع هو في ضرر ام هم يقعوا في ضرر كذلك يعني ممكن سائق السيارة يضرب انسان اخر وليس عنده مال في هذه البلاد يعني التحكم المحكم المسلام ممكن في جذء بسيط فيقولون أنك تفوق كذلك يعني على الآخرين يعني ممكن أن يظلم للآخرين لذلك يقولون بجواز التأمين فهل تبي لنا شيئا من ذلك الشيخ؟ الحقيقة أن التأمين عقل حرام وباطل وليس هو من عقول محدثة جديدة فأول من تكلم عليه الشيخ بن عبدين في حاشية رد المحتار على الضر المحتار وكانت اسمه بالسمكرة وهو التأمين البحري ثم اختلف اول ما خرج التأمين اتفق الكثير من الولماء على قرمته وخالف بعضه ومنهم انتراجعت الدكتور الشيخ على الخفيل ومبقى انبقى مصررا على حله كالشيخ مستنزق رحمه الله ولكن الحقيقة ان هذا وان قولة ما اهل العلم من المعاصرين على حرمته هو الصلاة لتضمنه الغرق والقمى ورب النسية ورب الفرق يعني هو يتضمن ثلاثة محرمات ثلاثة موانع ليضطال هذا العقد موجودة هو الغرق ثانيا القمى ثالثا اغريبا اما ان يقارب النسي او يقارب فهذا عقم الحرام وتقصيب ذلك ان شاء الله يعني يوجد من لبقى الاخوة في حرمته ولكن القول بجوال التأمين لحصول الضرر في هذه البلاد القول فيه اظن ان فيه شيء من التجرل والتسرم وعلى الذكر فأنا سمعت كلام الشيخ محمد كما أن الله أبو إيمان الأخي الحبيب فهو يقول بحرمة هذا التأمين كما يقول جماهر أهل الله أنه في أصل الحرام فلا يجب النسبة القول إليه بأنه يقول بحل التأمين أما أن يجيزه بسبب الأثار المتركبة على عدم وجوده من الهلك وضيع المال في التجارات والأعمال فأقولوا إن هذا مترتب إن هذا هذه الفتوى مترتبة على الوضع الشاه بوجودنا في هذه الانتلاح إن هذه الفتوى قد ترتبت على هذا الوضع الشاه ومحاولة إطلاق الحلم في هذه الصور أظن أن فيه شيء المسارى والتسرى ولذلك أنا في هذه المسألة أنصح إخواني أنصح إخواني في هذه المسألة ويا التي أجاز بعض الصور الشيخ محمد جمعي لمن يحتاجون إليها من مخافة لها وك وتجارتهم وكألا أشبه ذلك من اضطرارهم للتأمين أقول إن الواجب أن يرسلوا مجموعة من الأسئلة إلى كبار العلماء المفتين الذين عندهم الوحف ويتجنب كما قال مالك عليه رحمة الله يتجنب قول المتساهد ويتجنب القول الشاد ويتجنب القول المتشدد لما أراد أن يجمع في الموطأ رضي الله تعالى عنهم فقال إياك قال أبو زعف المنصور إياك والتساقر ابن عباس وخاصة في الصف والمتعة وإياك والتشدد ابن أمر لما قلنا في قضية الوضوء غسله ضعطنا عينه بالماء وهكذا فتصل هذه الفتاة إلى أهل الأهل التشدد ليس من الدين كذلك الرخصة من غير دليل ليست من الدين فالدين والرخصة عن دليل فحين إذن أيها الإخوة ترسل الفتاوة الحقيقة قدرها ناصر من أراد محبوحة الخير ومن أراد دينه والفوز بالجنان وأن لا يطرم أولاده الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم الجزء الذي نبت بالسهل فمن أروا أولى من أراد أن يتقي ربا يتقي ربا فيوصل إلى مجموعة من أهل هذه آله الفتاوة إلى أن وضعنا في هذه الملاد وكذا وأفتونا ماجهورين وهم يدرسونها دراسة علمية وبعد ذلك يتقلدونها ويأخذوها الناس أما في الحقيقة أن يفتع بهذا الصرع بجواز حصول التامين لبعض الناس من أصحاب الأموال مخافة لها بأموالهم بحصول الضرر عند المشترية وعند العامل فأظنه أن فيه شيء من التسارب لا أريد أن أعدى بعدمه لأنه في الحقيقة متوقف في هذه الفترة ولي خطيره فلابد من استبتالك الكثير من غلماء ليحصل لن يرقمك نعم بارك الله فيك ممكن شيخه النوع ليس في هذه البلاد حتى في بلادنا الآن يعني المصانع وغير ذلك كلها عندهم عمال وغير وهذا النوع لا ذلك في الحقيقة إنها إنك ضرار زال اليوم هذه نقطة التي من اجل ذلك منها هذه نقطة وغيرها التي تجعلني اظن ان في هذه الفترة من التصرر وهو الضرر حاصل في كل تجاهة يعني عند الاوائل حاصل الحريق الغريق الغرق الناس كانوا يسافرون على البحر و تجاراتهم قد تحرق فالضرر يحصل نعم الآن الضرر يزيد ليس فقط يلحق البضاعة ولكن ربما يزيد عليها ببقية المال ولكن العصر موجود فلماذا يعني لم يقل العلمات بحله لحصول هذا الضرر لو أن رجل أمن على تجارته الأضرار حاصل أولا هو شر التجارة غرم وغل فأن يضمن رجل وعدم حصول الغرم هو أن يضمن حصول الغن هو لا يأتي بحرم ومدون الجنة لأن فيه طبعا حصول الغن بلغرم والغرم بالغن ولا للحمر ما لم يضمن ولذلك في الحقيقة هي في وصية هذه لا تشتبه بصورة أحد لها نعم أنا سنة الشريط يقول في الشريف إن الشارع أحل أمورا كان قد حرماها لوجود حالة جديدة نعم ماذا يقع ومن هناك تغير الفتوى لا يتغير حكم الشرع حكم الشرع باقع على حرمته أو على حله لكن قد يدخل فيه مانع قد يدخل فيه عارض فحينئذ يتغير الحكم الشرعي لهذا الشخص بالذات وهو حكم الشريعه الاصلي على بقائه ما الذي قال الفتوه التقارها ابن القيم تغيرت الفتوى تغير الزمن ليس معنى ان الشريعه تغير هذا يقولون زنادقه من المو من الاوائل والمعاصرين يقول أن يقولوا تغيرت الفتوى وقد رست على هذا في مناقشتي للقرداوي عندما يحتج بتغير الحكم الشرعي لتغير الزمن ممكن فكل سرابك ويقول بها المعاصرون كثير من المعاصرين يقولون ان الفتوى تتغير تغير الزمان ان يقصدون تغير غرق من الشر كان الشيء حللا فصار حراما فنباطل فإذا تتحو هذا الباب بألي الطريقة يعني ليس بالأمر الهيد وإلا بعد ذلك لا أجازة للناس أن يقولوا بجواز أكل الحرام وبجواز أخذ من البنوك فهذه الضرورات بهذه... بهذا الإطار موجودة ولكننا الأصل أن نمنع الناس وإذا وقع شيء من هذا أن يستفتهم العلم الذي يلهم التقذير وأقول نقطة مهمة أن لا نتأثر في فتوانا بشكوى أهل الدنيا وبكائها لكثير من المشايخ إنما يتأثرون ببكائي أصحاب الملايين والأموال يخافون على اموالهم ويحرصون على زيادتها وعلى تنميتها ويجالسون الشيوك ويبينون العظم وما يضحقهم من ضرور فينسال للشيء في الاشتاء لأننا تأثر من اقوال اهل الدنيا اهل الدنيا يريدون زيادة اموالهم والحرص عليها ولذلك انا اعتبر ان هذه الفترة فيها شيء من التسرع واذا كان لها وجه فليبين على وجهه الصحيح وذلك بعرضها على اعتبار المشايخ وعلى اعتبار العلماء وعلى اصحاب الاختصاص ويتجنب مثل القرضاء في الفتوى مثلا يوصل الى الشيخ الثالث لدراسته في الابواب ويوصل الى الشيخ الناس ثانية ويوصل الى مجموعة كبيرة من المشايخ بفضل عز وجل الى لا, يخلو لا تخلو من قائم لله عز وجل بحجه وأما أنا فأقول إن التأمين حرام لا يجوز للمسلم أن يفعله لا يجوز نعم بارك الله فيك ولكن كثير من الناس يقولون يعني هم لم يؤمنوا من أجل مالهم ممكن واحد صاحب محل ممكن يدخل المشتري فيقع عنده فيرفع دعوة يسمونها الكومب وغير ذلك فيطلب مئة ألف فتحكم عليه المحكمة يدفع أو يعني يأخذوا من هذا كما قلت يا أخي كل هذا كله مربوط بهذا الأصل الفاسد أنا لي قلته والأصل الفاسد ما هو هو وجود المسلمين في هذه الديار ويردون اللحاء بما عليها الكفر من الأموال ولذلك ما زلته على قوي بارك الله فيك شيخنا هل هناك نوع من يسمونه تأمين الطرق رد سيربز ممكن إنسان ينقطع فيدفع مثلا خمسين دولار في الشام لا هذا لا شك في حرومته لا شك في حرومته وهو تأمين الطرق أؤمنهم في السنة على أنه يأخذ السيارات على السيارات لو كان مسافرا أو ما فتتعطل السيارة فاتفقون مع الشركة عندنا هنا في بريطانيا A.A. تسمى فهذه الشركة تقوم بنقل السيارة أو بتصليحها إذا كان تحتاج للتصليم على حساب هذه الشركة ويدفعونا مالا مقدما في أول العام على نصفها بعدل المحدد أو بعض الشركات لا تشترق هذا على المحدد. هذا لا شك في حرمته. هذا حرام. وهو نوع من انواع التأمين الذي حرمه العلماء. وفي هذا فتوى للشيخ الذي واجد قولي بقولي غيري من المشايف. من الفضل الشيخ بن جمرين. الغرفت ويزعت هذه البلاد على المساجد على حرمته هذا الفائل لأنه من وقد أصار الشيخ. حفظك الله والعالم. نعم. برق الله فيك شيخنا الكثير من الناس يعرفوا ما حكم الفيزا كارت يعني ولكن عندهم الشبه أنهم عندما يشترطون في العقد مثلا هو الشرط أن يكون 40 يوم المهدي وبعدها الربا فيقولون أن يأخذوا كل شهر 30 يوم مباشرة من حسابهم في البنك ومن هنا يقولون أنهم تخلصوا من, من الربا أنهم لا يقعوا في الربا مازن نعود الى النقطه التي تقدمت وهو ان العقد يحمل حلل حرمه بشروطه عند عقله او حقيقته عند قينا من كتابه او عند حصول الصفقه فعقد الفيزه عقد ربوي سواء نفذهم المسلم على منكر فنحن نقول هذا عقد حرام قال يقول انا لو ان ضربت قد وقعت وقبلت وانشاءت صفقت على عقد حراب سواء كان تركي على ذلك او ان صفقت اشتريت ووقعت في الحراق هذه نقطه مهمه لا يخالف فيها طالب علم كان برياني تنبه الى ليس الاطره في العقود بما يقع وما امر به لكن العقد حين انشائه قد وقع في الحرم المحظور هذا فارق الله فيك فهو عقد الحرام عقد الفيزة عقد الحرام عد التواصلات بعقد الفيزة التي الموجودة هذا عقد حرام لا يجلس سلاهم دفع عليهم بابرهم يدفع فهو عبرهم بالعقد نعم فارق الله فيك صديقنا هناك المؤسسات التي تل... تسمى الاستثماري ال... ال... الاسلامي عندهم نوع من يعني في بلاد غالب الانسان يشتروا له البيت ويشاركهم وحفر معظم ان العقد المشاركي يعني صحيح ولكن هناك نقطة انهم يعني اذا صاحب المشارك الذي يشتري البيت ارابع ان يسكن في البيت في يعني يؤجرونه البيت بزيادة مال مثلا كخمسين دولار زياري عن السعر العادي او لمحن الذين الايجين تبع المنطقة او فهل يعني هناك من كلمة حتى عمنا كالتالي حتى من سمع كلامه يعرف فالأنا فإنت الصورة عملا فانظر إلى الفتوى أن رجلا يشارك يشارك مشاركة آآ آآ شركة وهذا الشريك يكون في ملك البيت يملك البيت وبعد ذلك هذا الشريك يسكن ويدفع جزءا من المال يدفع جزءا من المال لهذا الشريك ثمن إقامته هل هذا يجوز؟ الجواب هذا العقد يجوز وهناك فرق بين هذا العقد نبه عليه لانتشاره بين المسلمين وعلى المعرفة بحرمته انهم بين الشركة المضاربة مع الأجرى هذا حرام بالإجماع بمعنى أو شركة المضاربة أو يكون فيها الشركة الشركة الأموال التي يقالها شركة شركات الاستثمار الأموال وما شبها ذلك فيشترك الشركات في عمل وأحدهما أو كلهما يعملوا في هذا العمل ويفردون قجرة من العمل لهذا الشريك مع أنه شريك ويأخذ قجرة هذا العمل حرام وهذا العقد الباطل وقد أجمع أهل على حرمته أي أن يكون قجل شريكا وأن يكون أديرا بحيث يفرد له الشركاء أو يتفق مع الشريك الآخر على أهد عجر على هذا العمل معده يأخذ نسبة من الرب هذا العقد حرام أجمعت الملة على حرمته وممن نقل لإجماع الحرم شيء غسلان بن تيمي كما في كتابه الهزم ونقله ابن قدام المقدس يعني رحمة الله في المغرب وابن حزم في المحلة وليجماعات يقينية لا يقال فيها من ادعى لإجماعات وقال كذب لها لإجماعات يقينية طيب جماعه على حرمه العقد ننبه عليه اما اي يستاجر اللي يستاجر المال المشترك فيه ويدفع الاجر للاخر فهذا لا باس به وجه لكن اظن ما تكلم به يغاص شيء من التحايل اظن وهو انهم يدفعون له المال كشريك ويؤجرونه إياه ويزيدون هنا المشكلة ويزيدون المال على الشريك الحقيقة أن لا يجعلني أقول أن هذا في شيء من التحاير أن هذه الشركات لا تنسئ رقودها للأجرة ولا تشتري البلد للأجرة إنما هي أعطته للمشاركة مالا أضفوا المال فهو رأى عندهم المال على صيغة المشاركة ولكنهم يعطيقه قربة يعني هم يقرضونه ويدفع لهم كلما زالت اسمته كلما قلت الأجرة حتى ينتهي البيت إليه وهم يأخذون الأجرة من البيت أي هم أدانوا وشاركوا في هذا ويدفعوا الأجرة ويجيد الأجرى ويجي وهذا قد حدث في الحقيقة في بعض دول المشرف الإسلامي وأفتى أهل العلم من الحنفية في وقت على حرمة وصيلته أن الرجل يؤجر أن الرجل يبيعه البيت يبيعه البيت ويبقى دينا يبيعه البيت دينا ويأخذ رجل المشتري هذا البيت ويدفع أجرة لهذا يدفع الأجرة لهذا, لهذا الدائم لأنه لم يسد إليه المال فهو يأخذ منه ثمن البيت وعقد على أن يبيعه, أن يبيعه البيت وهو يأخذ منه أجرة في بقائه لمقدار قيمة المال الذي بقي عليه اظن انها واضحة فهذا اهلا بحرمته ويعتبروه تحاللا على الربا وهذا هو هذا فيه تحالل على الربا وهذه انها قريبة منها وهو انهم في الحقيقة ازالوا المال من اجل ان يشتري هذا البيت ثم دخل فيه اجيرا فقالوا اعطنا اجرى بمقدار هذا الديد هذه فإذا كان هذا التحالي الوحيد إذا تختبر حقيقة الشركات ونختبر تصرفاتها لأن الرقود معلقة على المعاني والمقاصد كما قالوا الإمرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وهم لا يعرفون أن المسلمين يحضروننا كذا فيحتلون عليهم من أجل أن يحلوا لهم الحرام بتغيير الأسماء وتغير الاسماء لا يغير ان هذا العقد في التحارج انا اريد الحقيقة لاعطاء الحكم الشرعي الاتافية للمسألة ان اعرف حقيقة هذه الشركة حقيقتها كيف هي ما هو عملها هل هي استثمارية بمعنى انها تستثمر في التجارة تستغير بيوت وتؤجرها هذا لهم دور مهم أما إذا كانت هذه فقط مالية شركات مالية تتعامل من المال لا للعقارات إنما توطي مالا وتأخذ مالا فإذا كانت كذلك إذا لم تكن هذه تتعامل ينظر إلى أمرها هي تشتغل المعارات تتؤجرها فيشاركت الغير فهذا له دور أما إذا كانت هذه من الشركات المالية البحثة تتجاه البلوك البنوك شركة مالية ليست استثمارية وإنمائية هذا مهم له دور في القضية لأن المال أن يصبح عرما وسلعة بيع وشراءا هذا هو عين الرئيبا وهذا الذي يدمر الوجود والعالم الآن يضج بسبب فساده هذا الأمر أن يتحول المال إلى سلعة والدول تسقط بسبب هذه القضية الخطيرة الذي يقال ان المضاربه ان يتحول المال الى سلعه يباع ويشترى تسقط الدول وتندم المعاسفات ويغتني بالغلاء الفاحش الفقير والفقر والغني الثري بليله وبضحوه يتحول الى متشرد على الطرقات فاذا كانت هذه الشركه شركه ماليه واقول ان هذا حرام اما اذا كانت الشركات ااا اشتري هذه تشتري هذه بيوت وتؤجرها تعال هذه طريقتها فاليوم حين ينظروا الى هذا العقد وينظروا الى حقيقته والاشباعها هؤلاء في هذا الوقت قد يعني يتحركون لتحليل الامر نعم اظن الشيخ هذه السؤال عن هذه المؤسسه مثل شراء السياره يعني عندما تشتري سياره هني عم يشتروها لك كذلك البيت انت بتشوف بتنقل البيت بالذكية وبتقوله مثلا معي مثلا مقدار ربع المال فهني بيشترو لك البيت على انه يشاركوك مثلا لهم 3 اربع الحصة في البيت فسواء اجرت للغريب فلك قسم وقاعد فيه تدفع القسم وزيادة عن غلاء الأجور كما بيناك ها هي الصورة انه قلت لك عن هذه القضية اليادي العرب انه زيادة الشراء فيه يدل على وجود معنى التحارف بارك الله فيك طيب شايف انا يفتي احدنا الشيخ استقول ان لاصحاب الاعمال غروبا من الضرائد ان يشتروا المعدات وغير ذلك البالغة الثمن بالربا كي يعني يضلوا تهربا من, تهرب من الضرائد دائما وهذا على مدار الامر كما هو الظاهر اذكر كمان اوراق التصافو على فيزا تنجس يعني آيه دفع الضرائب في الحقيقه نعم ومطلب من المطالب المشتركه ولكن الريضه على حرمه الامر يعني ان يدفع الضريبه مع مقدره ومطلب مشترك منظومه عظيمه تفاصيل لكن الفيزا جوه مؤاض وهو كما قال نبي الله وكما قال لا وازعون تقريبا كل قرب لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من كانهم قالوا انما البئر مسلوبه واحد الله البيع وحرم الري انظر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ومن الحديث ان درهم ري على الله بكذا وكذا هذا خطير الرباء جرهم الرباء خطير ولذلك ان يهرب من مظلمة الظالم من الرباء فهذا لا يقوله عاقل خاصة بنادي المظلم الاسد تصله الى مرتبة الضروريات ويهرب لهذه الطريقة انعراض الحرام ولا مظلمة لا شك انه لا اطبعه مظلمة ولكن رباء جرمه اعظم فلا يمجوغز والهروب من المظلمة بجرم أعظم وخطوة أكبر هذا كما قلت كمن أراد أن يزيل بقعة الجن على خلاف في نجاستها بالبول المتفق على نجاستها نعم دارك الله فيك هناك يعني سؤال أخير حول هذا الباب يعني كبيع السيارات يسمونه تريرل تذهب إلى يرد من السيارات مكان توطيهم سيارتك القديمة يكون لك مثلا نشتريها في ألفين وتشتري سيارة في عشرة ثلاثة ثلاثة حكم حول هذا النوع هذا العقد بهذه الطريقة وهي أن يقول له لا, لا, أبيعك لا أشتري منك السيارة حتى تشتري مني هذا هذا ما نهى عنه نجل صلى في بيعتين, في بيعتين. لا رسول الله صلى ثم يعلق أرنباً أو قطاً في دير الجمل ويقول للناس أبيعكم الجمل بدرهم والقطة بعشر ألف درهم هذا حرام يقول يفرس أن يقول أنا لا أشتري منك لا اشترمك هذه السيارة حتى تشتري مني هذه السيارة آه آه هذين عقدين او هذين عقدان قد حرمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رسول الله عن بيعتين ايبدا نعم بلق الله فيك وإنما هو السيارة بريئة المستقل ويشتري منه السيارة بشراء المستقل ولكن وانه قال له هذه انا أشتري منك هذه السيارة ب 10000 اشتري منك وادفع لك 30000 في السياره ب 2000 تقدمها مقدمها عليك يعني ساعده المال والسياره ربما في مساله ساعه اما يقول لا اشتري منك هذه السياره لا اشتريها حتى تشتري مني هذه السيارة فهذا هو البيع هذا هو البيع الثاني وهو النوع هذا هكذا يعني يأتي السيارة عشرة الاف فيقول له يعني اذا احببت ابيعك مثلا يهب عشرة تعطيني اثنينة الاف وبيخفت السيارة منك مثلا بايمتها الفين مثلا هذا هو النوع ليس نوع اخر هذا هو النوع يأتي لي يقولني السيارة ب الاف مثلا ابيعك عشرة الاف نعم. طيب الاخر يقول له أنى أملك 08 مسئango هل تشتري هذ يتمها ال انا اريد يعني ان يعني ابيع السيارة هل تشتريها يقول نعم أشتريها في السيارة يعطيني 8 ألاف وأخذ يعني هو لا يشتري منه السيارة لا يشتري إلا إذا اشتري إنه لا يشتري منه eins هو غير تمفلها الله فيك نعم. كيف تعرف كثير يعني في بلاد الغرب كثير من الناس يعني يتخلفون عصارات الجمعة من أجل العمل أو الدراسة وغير ذلك وبحجة أنه يطرب من العمل أو تقطع عنه الدولي عنه في أستاذ مثلا إذا لم يأذهب إلى المدرسة وغير ذلك فما حدث الشرع حول هذا الموضوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات فقد ختم على قلب من ترك ثلاث جمعة ختم على قلب لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجمع لا يجوز لهذه الأعضاء التي ذكرها لذهاب مال أروا لي أتحصل شهادة فهذا كله من الدنيا التي لا يجوز للمسلم أن يترك دين الله عز ذا من أجلها والجمعة إنما تجيب لي والوقت ليس لسماع الندام وبعضهم بدأ يتعرر من أدهبت أنه لا يسمع النتاة هو في ملاد الكفر هذا كلام جهبا الجمعة تجيب لليوم أي يوم الجمعة هو اليوم للوقت أي دخول الوقت لأنها صلاة مستقلة الجمعة صلاة مستقلة تجيب لكل وقت كما أن صلاة الظهر تجيب تجيب سببها دخول الوقت سبع سمع النداء ولم يسمع كذلك تنزمها سببها اليوم اليوم الجمعة ودخول وقتها فلا يرد المرأة أن يتخلف عنها بعد أجل عدم سماعه النداء ونوى ببلاد الكفر الشارع ليس هناك نص يبين إن, أن الجمعة لا تجب إلا في دار الإسلام هذا كلام باطل وشرق عار عن الدليل لذلك لا يجد المسلم ان يترك الجمعة بحجة انهم وضع ولا يستطيع ان يترك وظيفته نعم بل يستطيع ولا يجد المسلم ان يدخل في وظيفة تمنعه عن صلاة لا يجد واذا تصور ان المسلمين جميعا اخذوا بأذيه الفتوى فأي جمعة بقيك وغير ذلك هم يقول لا نستطيع أن نصلي فنريد أن نجمع وهكذا تبدأ التنازلات لتغيير الدين وإذهاب الدين فماذا يبقى من دينك يا مسكين فلا للبلايين تأتيها للفتاة وما هو وجوها في دين الله عز كل هذا للباطن لا يجوز للمسلم أن يشتغل في عمل نحن لا نظيفة عامة للمسلمين نفتي أهلهم ذا في هذه البلاد المنكوبة أن يقال له نعم إذا تستغل ولا تستطيع وصالب العمل فرض عليك أن لا تذهب فعلك أن وبعد ذلك ترى هذه الفتوى قد عمت وطمت وترك الناس الجمعة ونسودينهم وخرجوا من دين يا أخواتك هذا عقب البقث ولا يدون المسلم أن يعمل في عمل يفرض عليه تبتل جمع ولا يدون المسلم أن يعمل في عمل يفرض عليه شرطا يخالف دين الله عز وجل والجمعة واجبة على كل مسلم نعم دارك الله فيك. هناك سؤال يتفرع من ثلاثة أسئلة أولا ما حكم أكل تبائح الأحباش والشيعة وهم كثر في إسرائيل يعني؟ وما حكم الشراء منهم وما حكم العمل عندهم يعني الشيعة الاحباش وعندك كفار بما علمت من عقيدتهم ودينهم هو ذاتهم للكفار فالاحباش عندي الكفار خرجوا من الملة من اجل وجود ولا يقال فيهم ما يقال في المتاول يعني بعض المسلمين اللي حاولوا يعملوا الاحباش كانهم اشياء عفويه لا يصلح الان هو هم حزب الماني اشبه بحزب البعث واشبه بالاحزاب الكفريه النك ناصريه وقوم ولائهم في الدول المرتده معلوم ومحاذرهم من الموحدين معلوم لا كانوا كفار فلما كانوا كذلك لا يوجد ولاحيه اما شيعة الاغاث فاذا كان من علماءهم ومشايخهم فلا يوجد ولاحيه لأنهم من دي الزنادقاء أما إذا كان عامياً لا يعرف عقيدة آله وإنما هو ينتسق إلا كتب سوى من السنة إلا أهل السنة قليل في الحقيقة علينا أن نعترف لكنه موجود فلهذا الموجود نضع هذا القيد لولودها ليبقى فإذا كان الرافض يعرف دين قومه كما يعرفه شيخه من القول بإنكار السنة من سببهم من عائشة واتهامها من تحريف من تكثير جولة الصحابة فهذا كافر ولو كان عميا فلا يتجب أكل دبائحي بهذا العمل أما القول الآخر الثاني أولا يتجب دبائح ثانيا أن يجوز العمل عندهم أن يشتغل المسلم عندهم فهذا يلحق بقضية الإيجارة عند الكافرين وهذا على الاصل عند الكافر الاصلي مكروه مع جواز فمن صرح ابن حجر عليه رحمه الله ذلك هذا الحديث يعني رضي الله عنه اشتغاله عند اليهودي على اخذ الماء من البيض على كل جلو تمر فالاصل الانه مكروه ويتزداد الكراه الى الحرمة كلما كان العمل في ذاته مكروه وخاصا ان المرتدين اشدوا كفرا من الكفار العصليين فتزداد الكراهة والحرمة لما في ذلك من استهلاك الكافر على المسلم والله عز وجل قال وليجعل الله من على المدين سبيلا قال الشعط بهذا حكم وليس بخبار لأنه لا يجعل المسلمين يجعل الكافر عليه سبيلا ألعب الله التوفيق بارك الله فيك لكن أليس يعني ممكن لا يكثر الشيء ولكن أليس الحق للحكم التعامل معه قبل الزبائحة على حكم الطائفة والتي ينتظر منها لا إذا قلل بنفسي أن الزبائح مسألة خاصة به لكن كانوا ممتنعين في دولة فلا يرزوك من الزبائحهم أما إذا كان مولد عندك شيء يريد تتحقق من أمره فإذا لن تستطيع التحقق فالواع والدين لأن الزبائح الأصل فيها التعبد هذا قولنا من الشامل والصور أن الذبائح أمر تعبدي الثبيحة نتعابل الله قولي عزم الفصل لربك وانحق فجعل النحر عبادة الذبح هو عبادة يشترط فيها عقيدة الذبح وغلل الذبح فإذا كان أشياء قد اخترطوا وكفر فيه منكم لا يجوز أكل دباحهم. لا يجوز سيخ أنا بيّنت فيك فتواكم بالأحراش في كتاب المقالات السنية في كتاب دولفر الأحراشية أنكم تكفرون رؤوس الأحراش والآن هل يعني قبير نعم الآن تبين أن العوام على ديني على نفس ديني مشايخي في الحقيقة إلا إذا تبين ودود العكس أن هناك من الأحراش من لا يعرف دين القوم مثل من ولا يلتحق به حكم الطائفة ولكن في الحقيقة أهل يعني ينشرون ولا في داخلهم فيما تبين إلا من يعرف عقيدتهم ويعلمونه ويؤمنونه في نصرته الطوائف المرتدة فحينئذ العوام إلا المبتلئ منهم نعم المبتلئ والذي لا, لا يلتحق أما عامتهم فولدتهم من الملاعين ولا هو رأسه فيهم كالذنب نعم يعني حكمهم حكمه السن بارك الله فيك بل لكن تلقى قعدة. انه تلقى القاعدة موجودة باتساع دائرات اعمال الجهل او بتضييقها باتساع دائرات اعمال الجهل في افرادها او بتضييقها الى اضعقها بارك الله فيك ان افهم من كلامك ان حكم الزبائح يختلف الحياة في حكم الطائفة سواء كنا نكسر نعم لا إلا إذا كانت الطائفة ممتنعة فلا بقى هو الحرم لكن إذا كانت غير ممتنعة وهي موجودة بين المسلمين فهنا إذن من كل واحد على حدة وإذا توضع المرء واشتبه عليه الأنفى بالواجد لأن الاشتباه يوجب الحرمة لماذا قلت إن الأصلاف اللباح؟ التعبد ليقول ان الاصل في الدباه الحرمى معم no. الدباه الاصل لما ترى انتبه بها الاصل انها غيتة ولانه هو امر التعبدي والتعبد الاصل فيه المنح لقويض الصلاة والسلام من عدد في امره هذا ليس من فواز فليس الدباه الاصل فيها انها حلال الاصل في الدباه الحرمى فاذا استمعت التحقت بالحرمى هل يلقت مهمة نعم <تصفيق> no. بارك الله فيك. سيخنا الفاضل هناك يعني الزباح التي تسمى إسلامية ولكن هي يعني على طريقة يعني مثل البقر وهي الغنم قل ما يموت منه ولكن البقر يعني يضرب فبعد الأحيان قبل أن يصل للزباح يموت